ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبَدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مُرْتَهَنَيْنِ وَلَا تَعْلُنُوا عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ أولي بأس شديد فجاس خلال الديار وكان وعده مفعولا.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 الشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين. وَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ عَدَدَ السِّنِينَ والحساب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 فحق عليها القول فدمرناها تدميرا